ونعوذ بالله من شغل مقسم بسيئات عن دنياه فيهددناه فلا يكون من فلا لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد الله في كتابه من أن أكثر ماله وولده من نجرة سنه عن ثابت فناني عن أمس قال قلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام قالت افتخر عليك Yeah, اللهم اكفني يعني البدعه يتخذ ذلك عاده ولا ينوي كذلك ان يكون عن اتخاذ يعني البدعه ان الناس يتفقون في غير رمضان ان يصلوا صلاه الجمع هذا ليس مشروعا بل هذا امر البدعه كما قال شيخ السيديه رحمه الله لكن ان كان رجل يصلي في ليلة من الليالي أجاء رجل ودخل من فهر في مداره ثم مداره فلا بأس لذلك أما إذا اتفق الناس فالفنايه والخميس أبيه الاسلام والخميس يصلي في مسجد التدى صلاة الليل فهذا لما اشتعى مبيل صلى الله عليه وسلم من غير الرواسل إذا حصلوا غير والذي أعمل عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلاك في غير وقت سلام فقال رجل من يعني رجل من طارق هو يستجعون إلى حريف أنس فقال فأين جعل أنسا منه لن يهد الظالك يا أج منه لما طارق فأين أنسا منه فقال يعني عن يمينه مباشره ليس خلفه كما يظل من الناس أو الناس تظنون أنه اذا صلى رجل في أخي الإمام فإلا الثاني يبدأ يتأخر شفر المثل حتى يعرف من الإمام من المعمل في الصدق فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجعله جعله حقا جعل عبد نعباس بجواله و حردته فإن خلصت عبد الاسية رضي الله و وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فصل ثلاثة الرمض النبي صلى الله عليه وسلم فكاد أخي بن عباس كان الاندان أخذ ما يحقن من البشر أن يكون رسول الله فدعم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتحلي والعجل فشاهدنا أن ان انس رضي الله كان عن من صلى الله عليه وسلم ثم صلى بنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لنا اهل البيت وهذا من بعيد الرحمه بالمؤمنين والاصغير إليه لأن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم في كل خير من خير الدنيا والأخير ففيه فقط الدعاء الدنيا في نواس الدعاء لخير الدنيا فدعا الإنسان الداخير بان من أمره الدنيا خيرا له في مال خلده أو زوجه فهذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قلبي هم أم أنس رضي الله عنه يا رسول الله قلبي لو أنس من أنس رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظهر النبي صلى مع النبي الله السفر والحضر كان تنقل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمل النبي الله فالأم من قرص ستأخر منفعة أجوال فأشفق الناس بالولد هو الواجد وأشفق الناس بالولد هم أجوال دار وهذا الحروف أن الإنسان يشفق ويحب أمه مصد ولا نفيد فهذا أم أنس تقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا والنبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أنا قد دعا كلهم جميعا ويكفي نمعا نبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا صلى الله عليه وسلم وقال له وهو يستطيع أن يفعله عنه هذا من الجسم الرحم وهذا طبعا من العجل فضع الله له فدعى ربيه كل أي دعى أنس صلى الله بكل خير وكان في آله الدعاء الأفضل أنس صلى الله عليه الواقفين الحجاز 23 و10 يعني الاحماض الحياة 100 حاجه مين فهذا البرك تعالى النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضوان وها انا اكثر الأنصار ما هي ربنا سبحانه وتعالى استجابه للنبي صلى الله عليه وسلم فصار لا صفراء ولا حمراء الا قردمها يعلمكم مقام الدنيا لا لها وقت الا هذا